معي. وتقريبا حقيقة أكثر الفرق هل محاولة هذا هزازي بحاول آه بنلتي ركلة جزاء صافرة تنطلق من فهد المرداسي في مكان ما كان مثل خطورة ما كان مثل خطورة على المرمن الصراوي ولكن برعونة المدافع شوكت واضحه واضحه ولا حد يزعل ولا حد يزعل ولا حد يزعل شوف الاعاده شوف الاعاده شوف الاعاده شوف الاعاده شوف وضوح الشمس ما في زعل الشمس لا تغطى بغربال القرار سليم الحركه ما كان لها داعي العرقه ما كانت لها اهميه على اعتبار ان لاعب الاتحاد في منطقة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة من المربع حتى حتى مقيم الحكام الكابتن محمد سويلي قول ما تحتاج الاجتهاد واضحة واضحة كرة في اللعب داخل منطقة 18 لعب يشكل خطأ من الأصداء التسعة وبالتالي القرار للمرداسي سليم في دقيقة 13 من زبر الشوق الأول من المباراة والله لو أنا من جوزي كارينو ولا, ولا من الإدارة النصروية من الجنوب ما يشوف بلعب المباراة مش تسرع ولا حالة فعال ولكن يعني لاعب بهذه السبرة لا يمكن أن يرتكب هذا القطع في منطقة حساسة في هجمة وفي كرة كانت لا تمثل أهمية نرجع للقرار لا والله القرار مئة سليم من فهد المرداسي اللي كان في زاوية رؤية واضحة وبالتالي اتخذ قرار في ثقة نور. نور على التنفيذ نور يحمل ثلاثة أهداف ركل الجزاء العنزي بالقول والأواكس يتقدم والمرقاسي يصفر ونور بيحاول بيحطها قول نور بيحطها قول نور يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذا اللقاء الهدف الرابع لمحمد نور ويذهب لتحية الجماهير الاتحادية التي تتواجد في مدرجات مدرجات الملعب الشرائع هنا في مدينة الملك عبد العزيز تقدم اتحادي في هذا الملعب الذي لم يبتسم للاتحاد طوال جميع المباريات التي